بُوَكْ 2. 86. 6 وثمانون. 6 وثمانون. سؤالات؟ كم أسئلة الماضي اثنين. أسئلة الماضي اثنين. أسئلة الماضي اثنين. أي ربطة عنق قد لبست؟ أي ربطة عنق قد لبست؟ هنگ أربيست نالدن؟ أي سيارة قد اشتريت؟ أي سيارة قد اشتريت؟ هنگ جازتي أبونا أولدن؟ أي جريدة قد اشتركت بها؟ أي جريدة قد اشتركت بها؟ Kimi gördünüz? Men raiit. Men raiit. Kime rastladınız? Men kabaldı. Men kabaldı. Kimi tanıdınız? Men, kimi tanladınız? Men, Men, kimi tanladınız? Men, Ne zaman kalktınız? متى نهضت من النوم؟ متى نهضت من النوم؟ نزمان باشلدنز متى بدأت؟ متى بدأت؟ نزمان بركتنز متى انتهيت؟ متى انتهيت؟ نيشن وياندنز لماذا استيقظ؟ لماذا استيقظت؟ نيچين öğretmen oldunuz? لماذا أصبحت مدرسا؟ لماذا أصبحت مدرسا؟ نيچين bir taksiye لماذا أخذت سيارة أجرة؟ لماذا أخذت سيارة أجرة؟ nereden <نردن> geldiniz? من أين أتيت؟ من أين أتيت؟ ناري جت إلى أين ذهبت؟ إلى أين ذهبت؟ أين كنت؟ أين كنت؟ كم ياردميتن؟ من ساعدت؟ من ساعدت؟ كمي أصدن؟ إلى كتبت؟ إلى من كتبت؟ كم جواب